يا أيها الذين آمنوا تقول الله حق تقاته ولا تأموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زولها واسمنا رجالا كثيرا ونساء وتقول الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقول الله وقوله قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم وأغفر لكم جنوبكم ومن يوطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعده إخوتي الكرام ما زلنا مع تفسير وسورة لقمان الله مأتم لنا نعيمك الرحيم الرحمين ما يكون الأمر إلا بحولك وقوتك وتوفيقك وتزديدك وأنت أرحم الراحمين قال الله تعالى بعدما بينا مظاهر ربوبياته ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأنه هو العلي الكبير سبحانه تلف علاء على عن الشريك وعن السمي وعن النظير وعن الند سبحانه تلف كبير لا تصل إلي فكرة ولا ذهن أحد ولا يعرف ولا يعلم كنه صفاته إلا هو سبحانه جل, جل في علاه علي علي في ذاته علي في صفاته علي سبحانه جل في علاه الشان والتوقير عليكم السلام سبحانه قال الم تر ان الفلك تجري في البحر بنعمه الله ليريكم من اياته ان في ذلك لايات لكل صبار شكور ألم ترى أخبرني يا محمد وهذه على الآيات الواضحة القاهرة الباهرة حجة ظاهرة قاهرة باهرة على كل كافر أسين على كل جاحد متأل على الله عليكم السلام <تصفيق> ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله أنت ترى السفينة كالجبل الأشم نعم بيت تام يمخر في البحر فانظر إلى آيات الله جل في علاه انظر إلى آيات الله جل في علاه ثقل البحر مسألة الكثافة ثقل البحر وأيضا الرياح التي تكون مواتية هذا كلهم من الأسباب التي جعلها الله جل في علاه لتمخر هذه السفينة تمخر هذه السفينة في في البحر علامة وآية من آيات الله جل فعلا يا محمد أخبرني وقل لهؤلاء الكفراء الزجرة الذين بمكة الذين جحدوا آيات, رب آيات ربهم جل فعلا وعصوك وعادوك وأنت تدعوهم إلى النجاة وإلى العز وإلى التمكين ولكن من ختم الله على قلبه لن تجد له سبيلا كما قال الله تعالى ما يرد له فاتنساه فلن تملك له من الله شيئا ألم تر أن بحري بنعمة الله وهذا كله لله علا إذا أيضا لما يذكر الله لله علا بأن هذه آية من الآيات وذكرها تصليحا بأن نعمة من نعيمه وجب الشكر لها وجب الشكر لهذه النعمة ولأن الله قال ان شكرتم لا أزيد منكم وهذه أيضا من مقتضيات الحكم في التذكير بنعيم الله لله علا يقتضي الشكر من العباد لأن لها عبادة وهي نصف الدين وهي شكر لله جل في علاه على نعمائه سبحانه وجل جل في علاه ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات فبين في ذلك لآيات معناه تكلم فقط عن الفلك صحيح إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور نعم أولا صناعة الفلك آية من الآيات والله خلقكم وما تعملون والآية الثانية هو ثقل, ثقل الماء الذي الذي يحتمل هذه السفينة التي كالبيوت وكالبناياته وكالجبال الشاهقات الثالث الرياح التي تأخذها وتيسر سيرها وأن تمخر في, في البحر كلها آيات باهرة عليكم السلام وبركاته عليكم السلام وبركاته ألم تر أن الفلك تجد في البحر من نعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكو شوفونا الآن نوع الأمر حتى تعلم لما ذكر الآيات الباهرة تستوجب الشكر وهو ألمح ذلك عندما قل بنعمته بد من الشكر ولما كان الدين نصفان نصف شكر نصف صبر بيّن الله جلال فعلاء إن كان في هذه الشكر فلكم عند البلاء أو عليكم عند البلاء الصبر فقال الله جلال فعلاء إن في ذلك لآيات قاهرات ظاهرات لكل صبار شكور لكل صبار فعال ويصيغة مبلغ وهذا فيها الدلالة واضحة جدا أن الله يحب العبد أن يكون كذلك لكل صبار شكور يعني صبار عند البلاء والبلاء نازل بالمؤمن نازل لا محالة قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه وفي البلاء رفع وتطهير وتكفير للسيئات كما قال النساء في الحمى أنها مهركة للسيئات فصبر عند أقدار الله صبر على, صبر على البلاية وصبر أيضا على الطاعة وصبر على المحرم هذا الصبر هذه العبادة كما قلنا نصف الدين ونصف الثاني شكر شكر على نعماء الله جل في علاه شكر على آيات الله المتلوة على آيات الله الظاهرة الباهره المرئيه شكر على إحسان الله جل في علاه فيحب من العبد أن يكون صبورا ويحب من العبد أن يكون شكورا ولذلك مدح أنبياءه وصياءه بهذه الصفه العظيمة قال إنه كان عبدا شكورا وقال شكرا لأنعمه فلا ينقطع الشكر أيضا فلذلك قال لكل صبار فعال شكور فعول ايضا صيغه صيغه مبالغه فكلما كانت النعماء كان شكرا وكلما كانت الضراء كان صابرا كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه قال عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير اذا اصابته, ضر إذا أصابته ضراء صبر وهذا له خير إذا أصابته صرّى شكر وهذا له خير، وهذه لا تكون إلا للعبد المؤمن الذي يتقلب في نعيم الله دلَّف علاه ويظهر صدق العبودية لله دلَّف علاه في كل أحواله. نعم، صابرا عند البلاء شاكرا عند النعماء، وفي كل حال يظهر صدق العبودية لربه دلَّف علاه لذلك قال إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. قعد أصولية هنا. تؤخذ من الايه ما هي قاعده اصوليه مهمه جدا تؤخذ من هذه الايه العظيمه ما هي الله وبركاته الله يحفظ طلبة العلم جميعا يا رب طلبة العلم لؤى منثورة تجان فوق الرؤوس ولهم معاملة خاصة حفظكم ربي وأحسن الله إليكم ما هي القاعدة الأسلية التي من هذه الآية لم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريك من آياته إن في ذلك لآيات كل صبار شكور الثواب على خضر المشقة جيد جواز متح الله بمتح صفادي بن عمي جيد وردت الإجابة أنا عندما تسمعونها تستغربون لأنها مسألة سهلة جدا الأرض ممتازين لكنها الأفضل أن يقال أن المفهوم, المفهوم حجة قاعدة المفهوم حجة إن في ذلك لآيات لمن, لمن مع أن الكل نص في العموم لكن أريد به خصوص لكل صبار شكور عام بخصوص بالسياق منفسرات وهنا المفهوم مرد المفهوم حجة يقول لم يكن صبورا ومن لم يكن شكورا لم تكن هذه الآيات مؤثرة فيه من لم يكن صبورا من لم يكن شكورا لم تكن هذه الآيات مؤثرة فيه عليكم السلام الله وبركاته قال الله تعالى وإذا غشئهم موج كالزلل دعوا الله المخلصين وإذا غشيهم موج كالظلل دعا الله المقلسين فلما نجاهم البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار مجفور قوله تعالى وما خلقكم قوله تعالى وإذا غشيهم موج غشيهم يعني علىهم وهنا في قولي إذا غشيهم هذه دلالة على الجميع يعني غشيا المسلمين والكافرين وإذا غشيهم موج كالظلل كالظل يراد بعضها فوق بعض سواد الظلل هنا نعم الأمواج كانت عاتية شديدة علت واستطالت بعضها فوق بعض ففيها ما فيها من الإرعاب وفيها ما فيها من الشدة وفيها ما فيها من الفزع والتخويف فقال وإذا غشيهم موج وهذا أيضا آيات الله جل في علاه فكل ما ترى في البحار من الآيات العظيمة القاهرة البهيرة الظاهرة على على وجود الله وربوبياته سبحانه وجل في علاه وإذا غشيهم موج كالظلر دعوا الله مخلصين له الدين لما, لما علىهم هذا الموج الذي يركب بعضه بعضا فيما فيه من الظلم والثواد فيما فيه من الإرعاب والقوة فدعوا الله مخلصين له الدين والمعنى تركوا أصنامهم وكل ما مالت له قلوبهم ومن صرفوا لهم العبادة ووحدوا الله عدل شعلات عحيدا تاما كما قال الله عدل شعلات أنه لا أحد يستيجيب لهم إلا الله عدل شعلات فيكشبوا ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون وهذا الذي حال الكفار كفار الجهلية كانوا, كانوا كانوا أعظم فهما من الكفار في هذه العصور في أشد الحوالك يطلبون المدد من البدوي ويطلبون المدد من الحسين ومن علي نعوذ بالله من الخطم على القلوب ونعوذ بالله من الجهل المركب قال الله تعالى عن المشركين وإذا مستكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم يعني دعوتم الله مخصوصين رظيم فنجاكم البر أعرضتم نعم كما حدث من آل فرعون عندما قال يا أيها استحرض لنا ربك وحد الأمر لله جل, جل في علام وهذه يوم الفتح عندما هرب عكرمه رضي الله عنه وأرضاه وركب السفينة فجاءت ريح عاصفه فقال رباني السفينة اخلصوا الدعاء لله جل في علاه فإن آلهتكم التي تدعونا لا تغني عنكم شيئا هنا قال عكرمه ماذا تقول قال قالوا آلهتكم التي تعبدون من دون الله لا تغني عنكم شيئا هنا هذا مكان لا ينفع فيه إلا الله وحده لا شريك له فقال هذا إله محمد الذي كان يدون عليه ثم عاهد ربه للأنجيتان من هذه لاذهبنا على محمد والأبايعنه على الإسلام فنجاه الله جل وعلا فوفى وذهب فبايع النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل حتى قتل في بيرمه الغرض المصود بأنهم يعني حتى كفار مكة كانوا إذا نزل بهم من بلاء وحدوا الدعاء لرب الأرض والسماء وحدوا دعائه سبحانه جل جل في علاه لذلك قالوا وإذا أرشاهم موجود كالزرع دعوا الله مخلصين له الدين توحيدا لله جل في علاه عالموا يقينا بأنه لا نجد لهم إلا به قال الله تعالى فلما نجاهم من البر فمنهم مقتصد وما يجحدوا بآياتنا إلا كل ختال كفور فمنهم مقتصد بعض العلماء يعني اختلف فيها العلماء في هذا الباب قالوا مقتصد مؤمن يعني منهم مؤمن ولا وأن التقسيم قد جاء منهم مؤمن كعكرمة وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور ومنهم جاحد والثاني في قولي فمنهم مقتصد يعني فمنهم كافر يعني أنه يعترف أن الله واحده القادر على إنجائه وأيضا يضمر الشرك ويعلنه بعد, بعد النجاء والثالث عن العادة في الوفاء بمعاهد الله عليه في البحر من التوحيد والصحيح الراجح هنا في معنى قوله جل فعلا وإذا واشئهم موج كالظلر دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاه من البر فمنهم مقتصد يعني منهم كافر كافر كافر بالله جل فعلا وتفسيره أنه يجحد بآيات الله جل فعلا كافر يجحد بآيات الله بعدما نجاه الله جل فعلا يقول إنما أتيثوا على ولا يزال مصرا على الكفر، لذلك قال وما يجحد بآيتنا إلا كل ختار غدار خائن، إلا كل ختار كفور. يعني هنا الآن بعد ما قال مقتتسي يعني جاهد, جاهد راد الآيات الله جل وعلا بين الله صورته وما يجحد بآيتنا إلا كل ختار كفور فهو غدار لأنه كافر جحد بنعيم الله جل وعلا فهو غدار كفور. شوف هنا. رد فعال سيرط كفور فهو كثيرا ويكفر بالله جل فعلا وليس وليس بمسلم لا سيما وأن الآيات جاءت تترى كبني اسرائيل لمسوا ايه اعظم الايات على الاطلاق لموسى عليه السلام فأحينا إلى موسى أن نضرب بعصاك البحر فضرب البحر فانشق فكان كل فرق بالتوضي العظيم جبل عظيم بعدما مر بنو إسرائيل أراد أن يغرق البحر بضربة فقال لا عليك لا لك لذلك أمر وقال واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون آية من الآية العظيم ومع ذلك جحدوا بها عندما قالوا جعل إلها لنا إلها كما لهم آلهة قال يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي وارد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور قال يا أيها الناس نداء لجميع الناس ولذلك كان النسعود يقول رضي الله أعضاه إذا رأيت الله جل فعله ينادي يقول يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك نعم قال يا أيها الناس استنصات الناس جميعا وهذه وظيفة الرسول أن يبلغ عن الله جل فعله لجميع الناس وجميع الطوائف وجميع الفئات قل أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وبعض العماء يقولون في قول يا ايها الناس اتقوا ربكم وخشا يوما هذا عام يراد به الخصوص عام يراد به الخصوص المخصوص بذلك هم اهل مكه والصفحيح الراجح أنه عام ويراد به العموم وأول الناس دخولا أهل مكة يا أيها الناس اتقوا ربكم اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقايا فإن عذاب الله أليم قال واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده شيئا لا يجزي والد عن ولدي لا يقضي عنه شيئا من جناياته ولا مظلمته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا قلبني قال لا تجني عليه ولا يجني عليك قال الله تعالى ولا تجر وازره وزر وخاء في قولي ولا مولود مولد عوالده شيء قد قالت على الناس تقربكم إن فز دلت الساعة شيء عظيم يوم ترنا تذهب كل مرضع عم أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترين الناس سكارا وما هم بسكارة ولكن نعذاب الله شديد وفي قولي دل في علاه وما في المرء من أخيه وأمه وأبيه وأبيه وصاحبتيه منهم يومئذ إن شاء يغني يأتي الولد إلى أمه أو الأم لابنها فتقول أي بني بني أحتاج لحسنة أي بني ألم يكن لك سدي شقاء أي بني ألم يكن لك بطني وعاء أي بني ألم يكن لك حجري وطاء أي بني أحتاج لحسنة سيقول إليك عني إليك عني فاني أحوج إليها منك هنا هنا ترى أن عندما تسكى العبرات وتهتدف القلوب وتهتز الأركان لا ينفع أحد أحدا ولا يشفع أحد لأحد حتى يأذن الله جل في علا بذلك لذلك قال لا يجزي والد عن لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو يجاز عن والده شيئا يعني لا يشفع له ولا يستدي به يعني حتى لو يستدي به لا, لا يقبل منه كل امرئ في خاصة نفسه بكتابه بحسناته بسيئاته اللهم هون يا رب اللهم هون يا رب اللهم هون يا رب اللهم يا رب اللهم, اللهم صحائي صحائفنا بالتوبة وصراعه الفائقه والأوبة والطهارة والعمل لدينك ونصرة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم امين يا رب العالمين يا أيها الناس تقو ربكم اخشعوا من لا يجزي والد عن ولده ولا مولود والد عن والده شيئا شيئا نكرا في, في تفريد العموم لا شيء ولا يحمل عنه شيء وهذا كذب من قال الذين يقولون أن نحمل عنكم أو ذاركم لا أحد يحمل عن أحد شيئا إن وعد الله حق سبحانه ولذي قال أتى أمر الله فلا تستعجلوه فلا تغرنكم أنكم الحياة الدنيا بما فيها من الأمالي وفيها ما فيها من بهرجة زائفة وأن الدنيا بما فيها من النعائم إنها لا تساوي شيئا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ديل سعد نحن اللهم الله لنا على غدنا رب العالمين الله لنا على جهرينا رب العالمين الله لنا على طفريتنا رب العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا من ديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها من ديل سعد خير من الدنيا وما فيها النبي يقول يعني من ديل سعد خير من الدنيا وما فيها لذلك لما رأى النساء قال مررت على قصر فوجدت امرأة وضاء تتوضأ امرأة وضاء تتوضأ فقلت لمن هذا القصر لي قالوا لا إنه لعمر بن الخطاب فقال لولا غيرتك لدخلت فبكى رضي الله عنه وأرضاه لا لم يكن في الجنه الا ديمومه النعيم والسلامه لكفى وكفى قول لا ضرر ولا لهم فيها ما ما ما شؤن فلا تغرنكم من حياة الدنيا ولا ولا يغرنكم بالله الغرور المقصود بالغرور هنا هو الشيطان ولا يغرنكم بالله الغرور والمقصود به كما قلنا الشيطان الرجيم والشيطان يوسوس وله أمان يمني النفس ولابد أن تعلم أن الشيطان الرجيم هو الذي يزين اعمال الشري على الإنسان انساني لانه يطعمها ببعض الخير الانسان أمان وآماذ ولو وضع نصف عينيه كيف يرضي ربه جل فعلا لفاز وحاز ولو كان له ملاك, ملاك الدين والورع الله أكبر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 الله عنده علم الساعه لا احد يعلم الساعه قط الا الله جل في يعني يعني عاد الساعه قال له يا محمد متى الساعة قال ما المسؤول عنها لأعلم بها من السائل ولما جاء الرجل أخذ لما أخذ بخطام الناقة فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم قال متى الساعة فنظر عليه النساء ورد عليه السؤال بسؤال فقال له وما أعددت لها قال وما أعددت لها ما أعددت لها فرد عليه السؤال بها ده أن النساء لا يعلم متى الساعة قال الله تعالى سألونك على الساعة أيها مرتاها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السمات والقاضي لا تأتيكم إلا, إلا بغتها وينزل الغيث طبعا تعلمون هنا الذين يتكلمون على الأرصاد الجوية وهذه المتطلعات هذه من باب المقدمات والنتائج ليس من باب لا يعلمون يقينا أن ينزل الغيث أم لا يجدون السحاب وقد يكون السحاب ولا مطر السلام قال قال ونع بك أن تولك أمتي بسنة بعام إيش السنة العامة العلماء قالوا السنة العامة هي أن ليس أن يصاب بالقحط بدون المطر بل أن يمطر ولا ولا تنبت الأرض ولا, تحيا ولا تحيا الأرض. فهذه هذه من الله الفعلاء لا أحد يعلمها ولا يعلم السحاب تحمل مطرا أم لا فهذا لا يعلمونه قال إن الله عند أول مستع ونذر غيضة ويعلم نف الارحام ويعلم نف الارحام مع أن الملائكة تعلم ذكر أننسه عندما يعلمهم الله جل وعلا عندما يعلمهم الله جل وعلا يأتي ملك فيقول ربي ربي أي رب الأجل رب الرزق رب ذكر أننسه رب شقي أم أم سعيد وهذه لا يعلمها إلا الله جل وعلا وأيضا الصنار المرأة التي تعلم ذلك من النساء كانت طبيبات مختصة بذلك يعني حتى في الصنار مسائل, مسائل أيضا مقدمات ونتائج لأن كثير من رؤية السنار بتخطئ يعني أغلبها ما تكون صائبة حتى لو أغلبها صائبة هم ما يعلمون في البداية فهم يقولون بنت وتكون ولد أو تكون ولد وبنت توام ويكون واحد حدث صراحة حدث كثير في هذا الباب وقد أخبرني بذلك الكثير قال وما تدري نفس ماذا تكسب غدا الرزق مكفول نعم لكن لا يعلمه المرض ولذلك جعل الرزق في السماء ليس في الأرض وهذا تكمله وصلت علمت ان رزقي بيد ربي ولن يذهب الى غيره فأطمئن قلبي قال الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون وفي السماء رزقكم وما توعدون اللهم وفي السماء رزقكم وما توعدون فهنا الهمة كانت راقها تعالي طيبا تعال <تصفيق> في على الإنسان من أجل أن يختبر الله العباد وكلما اختبر الله العبد ونجح العبد في اختباره بإظهار صدق عبديته لله جل في علاه ظاهرا وباطنا أما ظاهرا بصرف بصرف العبادة له بالدعاء والتزلل والافتقار وباطنا بحسن الاعتقاد في رب العباد فإنه بذلك قد أنجح كل ما له عند ربه جل جل في علاه وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وما تدري نفس بأي أرض تموت يا ما تدري قال وما تدري نفسه بأي أرض تموت قد ورد في بعض الأثار أن الله جل في علاه إذا أراد قبض عد في, في أرض جعل له إليها حاجة هذا ليس ببعيد وإن الله إذا أراد شيئا هيئ له أسبابه سبحانه جل, جل في علاه وما تدري نفسه بأي أرض تموت إن الله عليم خبير شوف جمع بين العلم والخبر هنا كما قلنا في هذا الباب ففي اللطف في العلم دقائق الأمور تكون لها اسم الخبير وظواهر الأمور تكون لها اسم العليم والقاعدة عند العلماء أنه إذا اجتمع اسمان كان الكمال كمالا فوق كمال كان الكمال كمالا فوق فوق الكمال وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن, بأن مفاتح الغيب خمس وقرأ قول الله جل في علاه إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيثة ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدأ وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير والحكم العظيمة في هذه الخفايا التي أخفاها الله جل في علاء اختباراً وابتلاءاً للعباد أولاً بحسن الاعتقاد لأن الله جل في قال يؤمنون بالغيب ويقيمون يؤمنون بالغيب هؤلاء الذين يؤمنون بالغيب نعم الأمر الثاني ابتلاء واختبار للعباد لأنه لو كشف له مثلا معاذ الساعة يعيث في الأرض فسادا وقبلها يتوب والإيمان بالقدر وأن الله تعالى على ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون وأيضا في مسألة الرزق ليأخذ الناس بالأسباب مع كمال التفاة القلب لرب الأسباب سبحانه وتعالى جل في نعم ويبقى مرع عاملا إلى آخر وقت في حياتي لن لا يدري متى, متى يموت هذا أمر غيبي بهذا نسعد بأن الله قد ختم لنا السورة الفواد المصبطة على المرء أن يكون, أن يكون صابرا شاكرا على الضراء وعلى السراء عابدا لربه جل فعله فيظهر صدق عبوديته عندما يتقلب بين نعمة وبين نقمة ويعلم بأن الله في الحالتين ما أراد به إلا كل الخير سبحانه وإنا وربنا نحسن الظن بربنا ونستيقن بأنه ما قدر علينا إلا كل الخير ليس شيء أنفع للعبد في الحياة الدنيا وفي الآخرة من توحيد الله جل في وكلما أتم المرء المكلف التوحيد كلما تمت له الهداية والأمان فضل الدعاء إذبات البعث والنشور كفر من ادعى علم الغيب مع الله جل فعلا لو فيها سيرة فضروه في فتنفروا على, على أصول الفقه اعتذر اعتراني ما اعتراني فتوقفت بعض الشيء فاعتذر إليكم ان توقفت بعض الشيء فاحتملوني ونرسى الله جل فعلا أن يسل لنا ولكم ويفتح لنا ولكم شكر إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع الحمد هو الثناء الحسن باللسان وبالقلب على صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة الحمد لله رب العالمين والشكر هو الثناء الحسن على الله تعالى في بنعمه وإحسانه والشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح والحمد يكون باللسان وبالجوالح يكون باللسان وبالقلب ممكن ينزل درس التأثير الآن على القناة لأنه فتني بركتم طيب حاضر ما أنا ما أدري سلفي وف... سلفي جزا الله خيرا هو المتولي هذا الباب الله جعله خصه بهذا الأمر فنسأل الله تعالى أن يوفقه وأن يرهمه الإخلاص عملا لذين الله جلس علىه هو إن شاء الله يعمل نعم قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة قد يحمد الإنسان على محامد صفاته نعم وحمد يريق بجلال الله لله وحمد يريق بالعبد على, على ما فيه من فقر ونقص نعم هل هل حُرمة كتمان العلم هنا تخص العلم الشرعي فقط؟ لا تخص العلم الشرعي فقط، تخص العلم الشرعي فقط. لكن ليست من صفات الكمال أن يكتم علمًا دنيويًا دونيًا لا يسأو شيئًا إلا ذكاء براعة اختراع هذا أمرخ. رب يرضى عنك الله يحفظك سلفي وأشكر الله لك ربنا يجعل في مزاح سنواتك ولينا يا كده يا رب يغير ويزيد الأرضاق نعم الدعاء يغير ويزيد لأن الدعاء من القدر الدعاء أصلا من القدر كما جاء أناس للنفس وسلم قال أرأيت رسول الله دعوات كنا ندعو بها ورقى نسترق بها هل تغير من القدر شيئا قال هي من قدر الله قال هي من قدر الله هل نقول الحمد يكون في مقابل يكون ويكون بدونها بخلاف الشكر فإنه لا جعلتم الحمد أعم هنا نعم يصح. طيب نريد بس أشوف إيش الأسئلة منها. كيف الجمع بين قول تعالى لا يجز والد عن ولده ولا مولد منه عجاز عن والدي شان أو بين قول من مات تلوي ثلاثة من هذا عند دخول الجنة والأولى عارسات يوم القيام لا يجزي والد مع ولدي في عارسات يوم القيام عند فصل القضاء ويجي عند دخول الجنة مع من من الله جل على يكونون فرطا له إلى أبواب الجنة مراجع في رؤية النساء لله في الجنة لا طيب الحق أنا عزيز الله بأن نساء يرئن ربهم ربهن في الآيات فطالا في الجنة في العياد في العياد هل يليق بالمرأة أن تقول للرجال الله مجمعنا بكم في الجنة؟ فأقصد أن تكون هي والمخاطبين جميعا في الجنة. طب خلاص إذا كانت هي والمخاطبين جميعا تقصد أن نكون في درجة واحدة وهي ما تقصد إلا ذلك صح ذلك ما فيها شيء. حكم الاستخارة بعد العصر لا ممنوعة. الاستخارة بعد العصر ممنوعة وهذا عند جميع أهل العلم أما الشفعية يرون أنها صلازة سبب فلا هو أن يصليها والصحيح أنها لا تصلى أنها مطلقة قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا أتعى ركعتين من غير الفريدة فلا لا لا يفعل الأربع ركعات قبل العصر ورعد عن عن علي بن أبي طالف قال يفصل بينهم بالسلام على الملائكة والأنبياء والمرسلين فالأولى الفصل وإن صلى أربع متواصلات فح ذلك تضطروني أن أفضل ظهر الآن كيف شخصنا نساء شخص رجال ماذا يفضلون علينا فضل الله شاء عوضية الله فضل الله يتيه من يشاء ولأن النساء لا يخرجن حتى يوم الجمعة سواجبا عليهن الأمر بخروجهن كان في الآيات ومرنا أن نخرج الحيض وزوات الخضور يشهدنا الخير ودعوة المسلمين زوجة واحدة تريد منه أن يستخير معها في أمر ما لا الاستخارة لصحبة الشأن فقط مكان كان يدخل فيه كلام الشفعي لهم أندوح في ذلك توضع جمعين ودوء نعم ناشي. عليكم السلام وبركاته اللهم أمين جزاكم الله كل خير إلى أصول الفقه إلى أصول الفقه ما زلنا معاقات الشرق